يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن ما يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلمن ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من البحر، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من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 اقتذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا, فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن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 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملت افنتبهت بي مكانا قصيا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 فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَرْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن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 الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انف عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجو من وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِرِّقٍ عَلِيٍّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 ومن ذركية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إِذَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا مَنْ من وَآمَنَ وَعَمِلَ وعمل صالحا فأولئك يدخلون وَلَا ولا يظلمون شيئا جن الماتعب للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا لله سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك, الج... تلك الجنة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 هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا اولى يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن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 قرن هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون من هو شرهم مكانا واضعف جندا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 كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرتب ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءٌ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدَ